الباب الأول الفصل الأول جزيرة العرب واحد جغرافية جزيرة العرب جزيرة العرب هي مهد الإسلام وهي مدبة الدولة الواسعة التي أنشأها خلفاء محمد ويتألف القسم الأكبر من جزيرة العرب من صحار ويحيط بها البحر الأحمر من الغرب وبحر عمان والخليج الفارسي من الشرق والمحيط الهندي من الجنوب وتتصل من أقصى غربها وشرقها بإفريقيا وآسيا ويحيط بجزيرة العرب من ثلاث جهات أي من الغرب والشرق والجنوب ثلاثة أبحر كما ذكرنا وأما حدها الشمالي فغير واضح وهو يمتد تقريبا باتجاه الخط الذي يبدأ من مدينة غزة الفلسطينية الواقعة على ساحل البحر المتوسط مارا بجنوب البحر الميت فدمشق فالفرات وينتهي بخليج فارس ويبلغ طول جزيرة العرب من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها نحو ثلاث وعشرين درجة أو ألفين وخمسمائة كيلومتر ويبلغ عرضها من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي نحو ألف كيلومتر وتزيد مساحة جزيرة العرب على ثلاثة ملايين كيلومتر مربع. أي على مساحة تعدل فرنسا ست مرات وليس لدينا إحصاء قاطع لنفوس جزيرة العرب في الوقت الحاضر وقد قدرت منذ بضع سنين بعشرة ملايين ولم تزد على خمسة ملايين في أحدث المؤلفات وخمس هؤلاء السكان أهل بدو على الأقل ونحن إذا نظرنا إلى سطح جزيرة العرب رأيناه مؤلفا من هضبة تشبه الصحراء الإفريقية في اتساعها وسهولها القاحلة الرملية أو الصخرية التي تتخللها بقاع منبته وتنحدر هذه الهضبة إلى الخليج الفارسي ويقطع مجاهل جزيرة العرب الواسعة أودية وبقاع جبلية ذات مدن وقرى يسكنها فريق من الزراع ولا تعرف الصحراء غير أهل البدو الذين يجوبونها وتقع في وسط تلك الهضبة العربية بلاد نجد التي تعد جزيرة خصبة تحيط بها الفلوات والجبال بدلا من الماء ويظن أن نحو نصف جزيرة العرب مؤلف من بقاع خصبة وأن النصف الآخر من صحار وإن دلت الخرائط على اتساع رقعة الصحار وانقباض رقعة البقاع الخصبة وما في الخرائط من التفاوت ناشئ عن قلة ارتياد علماء الجغرافية لجزيرة العرب واضطرارهم إلى ترك البقاع المجهولة منها بيضة ولم يعرف من سلاسل جبال جزيرة العرب الكثيرة سوى القليل وأحسن ما عرف منها السلسلة الممتدة على طول الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر حيث يرتفع بعض ذراها 2500 متر وفقدان الأنهر الدائمة في جزيرة العرب مما يستوقف النظر وتبقى أخاديدها خالية من الماء في أكثر أيام السنة وتشق هذه الأخاديد جزيرة العرب طولا وعرضا وقد يبلغ طول بعضها كواد الرمة ألفا وثلاثمائة كيلو وهي تصبح كالأنهر العظيمة المعروفة حين يملأها ماء المطر والجدب والحر من أظهر ما عرفت به جزيرة العرب منذ القديم والجدب على الخصوص هو أشد ما تعاني. ولم ينشأ عن قطع أشجار غابها بالتدريج سوى زيادة القحط شأن بلاد الجزائر الخصبة في العهد الروماني والجديبة في الوقت الحاضر ويدوم المطر في جزيرة العرب بضعة أشفر على العموم وما احتبس عم الخراب وأصبحت تلك البلاد غير صالحة للسكن تقريبا ويقترن القحط في جزيرة العرب بريح السموم في الغالب وريح السموم وعدم الماء أشد ما تقاسيه القوافل في جزيرة العرب من أخطار قال ميسيو ديفيرجي: تعرف القافلة وهي تتواغل في الصحراء على مات ريح السموم الأولى وهي أن السماء تظهر في الأفق مغراء ثم قهباء ودكناء والشمس تضعف أشعاتها فتصبح حمراء والرمال الناعمة تملأ الجو والهواء والرياح تثيرها فتغدو كالبحر المزبد الذي تحركه العاصفة الهوجاء وهنالك تنقبض صدور السياح وتحمر عيونهم وتجف شفاههم ويأخذون في الهربهم وجمالهم التي تعد تارة وتقف أخرى لتطمر نحورها في الرمل وتمرغ مناخيرها بالأرض إذا ما استطاعت القافلة أن تحتمي وراء صخرة حتى تهدأ الزوبع فإنها تنجو ولكنها إذا تاهت في البادية وكانت بعيدة من الملاجئ أو اشتدت العاصفة فإن نشاطها يفتر وتفقد غريزة حب البقاء ويستولي عليها الثول والدوار وتصير غير قادرة على الفرار وتدفن تحت أكثبة الرمل وتبقى مدفونة إلى أن تهب عاصفة أخرى وتكشف عن عظامها المبيضة وتكون درجة الحرارة في داخل جزيرة العرب مرتفعة عادة ولا تهبط في الصحراء إلى أقل من ثلاثة وأربعين نهاراً وثمان وثلاثين وتكون معتدلة في الأماكن الجبلية أو القريبة من البحر فقد شاهد نيبوهير أن الحرارة في اليمن لا تزيد في أواخر شهر يوليو على تسع وعشرين درجة بمقياس السينتيجراد ويكون البرد في صنعاء قارساً في الشتاء والجفاف والجو المحرق ليس سائدين لجزيرة العرب كلها مع ذلك ففي جزيرة العرب بقاع متسع اتساع الدول الأوروبية المهمة كثيرة الخصب كبلاد اليمن وبلاد النجد التي لم يرى الغريق ما هو أنفع من جوها للصحة في العالم وتتألف صحاري جزيرة العرب من سهول رملية واسعة وفيها آبار وواحات ذات نخيل ومناجع وتجوب قبائل البدو الصحراء دائماً ويأخذ عيشها بمجامع قلوب الأعراب ويفضله الأعراب على غيره مع نفرة الأوروبيين منه وليس حب الأعراب لعيش البادية حديثا فهم حفدة العرب الذين قصت التوراة علينا من أنبائهم والذين حافظوا على ما تقتضيه من أذواق وطبائع وعادات ومما تقدم ترى جزيرة العرب ذات أجواء وتربة مختلفة فيوجب هذا اختلافا في طرق معايشها ونباتها وحيوانها وسكانها إثنان انتاج جزيرة العرب التمر والبن من أهم ما تنتجه جزيرة العرب ويعتمد سكانها على التمر في طعامهم وعلى البن في اغتنائهم ويستفيد العرب منذ القديم مما يصدرون من اللبان والسليخة والسنى المكي والأدهان ولاختلاف جو جزيرة العرب ينبت فيها مثل نبات البلاد الحارة والبلاد المعتدلة كالقطن وقصب السكر والجميز والطلح والدردار والمران إلى آخره ويندر شجر الغاب في جزيرة العرب والنخل أظهر ما فيها وهو الذي يكون به لمناظر الشرق شكل خاص وتصلح الأماكن الخصبة من جزيرة العرب لمثل النبات الذي يزرع في أوروبا كالمشمش والخوخ والتين واللوز والعنب والقمح والذرة والشعير والدخن والفول والتبغ إلى آخره ومع أن الزراعة في حقول اليمن جيدة فإن العمل فيها شاق لما تحتاج إليه من السقي الدائم بمياه المطر التي تجمع في الآبار وبين الأسداد وتعرف جزيرة العرب مثل ما نعرف من الحيوانات الأهلية كالبغال والحمير والبقر والضأن والمعز إلى آخره ولا تجهل جزيرة العرب الكثير من الضوار كالأسد والنمر والفهد وليست الضوار أشد ما يخاف سكان جزيرة العرب ففيها الجراد الذي قد يأتي على الأخضر واليابس وقد لا يخل الجراد من فائدة مع ذلك فهو في الغالب غذاء المسافرين في البادية وطعام مطاياهم أسابيع كثيرة والخيل والجمال أكثر حيوانات جزيرة العرب نفعا للإنسان فأما الجمل وهو أفضل حيوان أهلي عند العرب فلا تقطع البادية بغيره وهو لقناعته وقوته واحتماله المشاق وصبره على العطش أياما لا يقوم مقامه حيوان في الركوب وحمل الأثقال وهو يستطيع أن يجوب البادية بين حلب والبصرة حاملا خمسمائة رطل مع علف قليل وهو يقدر أن يأكل ما لا يقدر حيوان عليه من الطعام وقد عجبت منه حين رأيته يأكل هادئا مطمئنا أوراق الصبار التي تكون على جوانب الطرق فيشبه شوكها المسلات وأما الخيول العربية فذات شهرة عالمية وهي إذ وصفت غير مرة وكان ما قاله بالغريق من أحسن ما قيل فيها فإنني أقططف منه ما يأتي إن الخيول العربية وهي قوية عصبية رشيق مفتخرة بعدقها مختالة في مراتعها مثال الأناقة في شكلها والكمال في صفاتها وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة وأحداقها الوهاجة ومناخيرها الواسعة وكواهلها الناهضة وجوانبها الممتلئة القصيرة وأكفالها الطويلة وذيولها المتموجة وقوائمها الدقيقة المتينة عنوان الجمال وهي بدعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها تفضل أحسن الأنواع الأوروبية ويعد الأعراب خمسة أنواع أصيلة للخيل متولدة من خمسة حجور كان يركبها الرسول على زعمهم وعندما تلد الحجر الأصيلة مهرا يجتمع في المضرب أناس ليكتبوا شهادة عن وصفه واسم أمه ونسبها ويمضوها ويضعوها في كيس جلدي يربط بنحره فيدخل بذلك في زمرة الجياد المرموقة التي أدى الطمع فيها إلى اقتتال القبائل غير مرة وسرعة عدو الفرس هي التي تنقذ حياة المقاتل في الصحراء غالبا ومما رواه بوركارد أن فرسانا من الدروز هجموا في سنة 1815 على عصابة من الأعراب في حوران ودحروها إلى مضاربها وأحاطوا بها من كل جانب وأنه لم ينج من القتل منها سوى رجل واحد امتطى صهوة جواده وخرق خط الحصار وولى مدبرا ولم يعقب وأن أحسن فرسانهم وهم القساء الذين أقسموا أن يقتلوا العصابة على بكرة أبيها جد في أثره وأن ذلك المنهزم لم يترك صخورا وسهولا وتلالا إلا قطعها بسرعة الزوبعة فلما أيقن أولئك الفرسان بعد مطاردة عنيفة دامت عدة ساعات أنه لا أمل لهم في قتله ناشدوه أن يقف ليقبلوا ناصية جواده الأصيل ويتركوه فرضي بذلك فقالوا له لما صرفوه كلمتهم المأثورة اغسل حوافر جوادك ثم اشرب غسالتها قاصدين بذلك إظهار مشاعرهم نحو جواده النجيب وأضيف إلى ما تقدم قولي إن الخيول العربية لا تعرف سوى مشيتين الخطاء والعدو وإن انقيادها لصاحبها جدير بالذكر وما أكثر ما رأيت العرب يترجلون وخيولهم لا تحاول الابتعاد عنهم مع تركهم أعنتها لها وعلى ما في الخيل من الفائدة لا تتوالد كثيرا في جزيرة العرب خلافا لما يظن وسبب ذلك أن الخيل وهي على عكس الجمل الذي يمكن تربيته في كل مكان لا تنشأ إلا في البقاع الخصبة كسهول العراق وسوريا ونجد وفي نجد وحدها أعز الخيول العربية وأرشقها وعرفت جزيرة العرب في القرون القديمة بوفر معادنها الثمينة وأحجارها الكريمة، واليوم لم يبقى أثر لذلك، ولا نعلم غير ما يقص علينا من الأنباء عن حديدها ونحاسها، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نبدي رأيا قاطعا في ثروة جزيرة العرب المعدنية، فمعارفنا بها سطحية، وظلت صناعة قسم من جزيرة العرب وتجارته على ما كانت عليه في القرون الخالية، وتعد الحلي اليمنية والتمور والخيل والنيلج والسنة المكي واللبان والمر الصافي إلى آخره أهم مواد الإصدار من جزيرة العرب ولا تزال القوافل تقوم كما في العصر الإسرائيلي بإصدار هذه المواد من جزيرة العرب إلى أوروبا وبإيراد ما تحتاج إليه من إفريقيا والهند وفارس وتحسب المسافات بالساعات في جزيرة العرب كما في الشرق كله ويرى العربي أن سير الجمل ذي الحمل الخفيف في الساعة الواحدة يعدل فرسخا فنجم عن هذا أن المسافات التي تلوح تافهة على الخريطة تقطع في عدة أيام وجزيرة العرب خالية من الطرق المعبد والطرق التي تسلكها القوافل فيها هي الأودية أو الأخاديد التي ذكرناها آنفا وإذا ما استثنينا هذه المسالك التي لا تزال كما كانت عليه في الزمن القديم رأينا مناحي جزيرة العرب تتعين بآبارها التي تتعذر الحياة هناك بدونها وأكثر مسالك جزيرة العرب استطراقا هي الطريق التي بين دمشق وبغداد والطرق التي تبدأ من مدينة الرياض النجدية وتنتهي بمكة ومسقط وبغداد ودمشق 3- أقسام جزيرة العرب لم يعرف القدماء من جزيرة العرب سوى الشيء القليل ولم يتحدث روديتس عنها في أكثر من بضع كلمات ولا يؤبه للأخبار الناقصة التي أتى بها سترابون وديدودورس السقلي وهما اللذان أسنداء إلى جزيرة العرب من المنتجات في الغالب وما كانت تصدره إليها بلاد الهند فتصدرها إلى الخارج وذكر بطليموس ويظهر أنه عرف جزيرة العرب أحسن مما عرفه أولئك أنه كان في بلاد اليمن مائة وسبعون مدينة وعد من هذه المدن خمس عواصم كبيرة ومعرفة الرومان لجزيرة العرب كانت ضعيفة إلى الغاية وحاول الرومان غير مرة تدويخ جزيرة العرب التي كانوا يعتقدون أنها تنتج من التوابل والأبازير والعطور والنسائج والحجارة الكريمة ما كانت تستورده من بلاد الهند والصين بالحقيقة ولكنهم وهم الذين كانوا سادة العالم لم يستطيعوا أن يقهروا قبائل البدو العربية التي احتمت بكثبان الرمال وجو البلاد ولم يتوغل الأوروبيون في جزيرة العرب إلا حديثا، ولم يعرف عنها الأوروبيون قبل نيبوهير الذي زارها سنة 1762 للميلاد سوى ما أخذوه عن جغرافيه العرب أو عن بطليموس من المعارف المبهمة ونرى الخريطة التي رسمها نيبوهير أولى الخرائط العلمية عن جزيرة العرب مع اقتصاره على السياحة في قسم من بلاد اليمن وانقضى نصف قرن بعد نيبوهير من غير أن يقوم سائح آخر بارتياد جزيرة العرب فلما كانت سنة 1815 استأنف بوركارد البحث فجمع أنباء رائعة عن جزيرة العرب ولسيما مكة والمدينة وما قامت به مصر حوالي تلك السنة من غزو ضد الوهابيين فكانت فاتحة بحث واسع عن مختلف أقسام جزيرة العرب ثم جاب جزيرة العرب سياح كثيرون نذكر منهم والين سنة 1845 وبورتون سنة 1852 وبليغريف سنة 1862 الذي زار في أواسط جزيرة العرب أماكن كانت مجهولة قبله تماما وقسم القدماء جزيرة العرب إلى ثلاثة أقسام بلاد الحجر العربية بطرة وهي القسم الشمالي الغربي من جزيرة العرب وبلاد العرب السعيدة وهي القسم الجنوبي الغربي منها والصحراء العربية وهي قلبها وشرقها فأما بلاد الحجر الغربية بطرة فتشتمل على القسم الواقع بين فلسطين والبحر الأحمر وأما الصحراء العربية فهي البادية الكبرى التي تمتد من حدود سوريا والعراق إلى الفرات فإلى الخليج الفارسي وأما بلاد العرب السعيدة فتشتمل على القسم الجنوبي من جزيرة العرب أي على نجد والحجاز واليمن وعمان إلى آخره وجهل جغرافي العرب ذلك التقسيم فلم يروا بلاد الحجر بطرة من جزيرة العرب فكان التقسيم الوحيد الذي اصطلحوا عليه ما يأتي بلاد الحجاز وهي جبلية رملية تشتمل على الجزء المتوسط من المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومن بلاد الحجاز مكة والمدينة المقدستان وبلاد اليمن وهي في جنوب بلاد الحجاز تتألف من الزاوية الجنوبية الغربية من جزيرة العرب وبلاد اليمن أغنى جزيرة العرب وأخصبها وبلاد حضر موت وعمان والأحساء وهي تل اليمن كما يبدو من الخريطة تمتد من خليج عدن إلى أقصى خليج فارس وبلاد نجد وهي هضبة خصبة ذات مدن مهمة تقع وسط جزيرة العرب وتحيط بها الفلوات والمفاوز من كل جانب ولا مطابقة بين هذه التقسيمات التي يرجع أكثرها إلى أقدم أدوار التاريخ وتقسيم جزيرة العرب السياسي فقد كان العرب قبل ظهور محمد منقسمين إلى ألوف من القبائل المستقلة ثم قامت الدولة العربية فتألفت من تلك القبائل أمة واحدة ثم عاد سكان جزيرة العرب بعد زوال تلك الدولة إلى حالهم السابقة وأصبحت لا ترى في جزيرة العرب غير إمارات صغيرة وقبائل مستقلة تخضع كل واحدة منها لرئيس واحد ولا يستثنى من ذلك سوى الممالك الثلاث نجد واليمن وعمان وإليك بيانا موجزا عن مختلف الأماكن التي ذكرناها آنفا بلاد الحجر العربية بطرة ذكرنا آنفا أن جغرافي العرب لم يعد بلاد الحجر من أقسام جزيرة العرب ونحن لا نستطيع إلا أن نعدها من تلك الأقسام من الناحية الجغرافية والناحية الإثنغرافية وتتألف بلاد الحجر من جزيرة سيناء الممتدة من حدود فلسطين إلى البحر الأحمر ويدل اسم بلاد الحجر على حقيقتها وذلك أنه يقع في وسط جزيرة سيناء توض من الصوان يسمى طور سيناء ويحيط بهذا التوض بقعة صخرية ذات نبات قليل ضعيف وتصبح هذه البقعة رملية بالقرب من الساحل وكانت جزيرة سيناء ذات شهرة في التاريخ مع فقرها فهي بلاد الآدميين والعمالقة والأنباط والمديانيين الذين ذكروا في كتب العبريين كثيرا وفيها تاهبنوا إسرائيل زمنا طويلا بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم أرض الميعاد ولا يزالون يشيرون هنالك إلى الجبل الذي بلغ منه موسى شريعته إلى قومه وإلى الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانبجس منه الماء وإلى كهف جبل حوريب الذي توارى فيه النبي إيليا خوفا من غضب الملكة إيزابيل وترى في تلك البلاد القديمة التي قصت التوراة علينا أخبارها خرائب بلاد الحجر بطرة وهي أنقاض للمخازن التي كانت قبائل اليمن تجلب إليها اللبان والأطياب لمبادلتها بسلع الفينقيين بلاد نجد بلاد نجد هضبة واسعة خصبة وقعت في وسط جزيرة العرب وتحيط بها الفلوات والجبال من كل جانب والطلاع الناس على شؤون هذه الهضبة التي تقوم عليها الدولة الوهابية أمر حديث وقد قال بيلغريق عن سكانها إن بينهم كما بين سكان شيفيلد وبرمنغهام مهندسين قادرين على إنشاء خطوط حديدية وصنع آلات وبواخر ثم ذكر بيلغريق في أثناء كلامه عن نجد أن من الباطل أن توصم جزيرة العرب بالتوحش وأن يحكم عليها بما يلاقيه السياح الذين لا يقصدون سوى بعض بقاعها الساحلية على العموم وعلى ما أصاب الوهابيين من الانهزام أمام المصريين في سنة 1810 وسنة 1818 لم تلبث الدولة الوهابية أن أعيد بنيانها ويقيم أميرها عادة في مدينة الرياض العظيمة الشأن والزراعة أهم ما يعتمد عليه سكان نجد وقد قال بالغريق تثبت وفرة الذرة والقمح والتمر الجيد في نجد أن النجديين زرع ماهرون بلاد الحجاز بلاد الحجاز واقعة على ساحل البحر الأحمر وتشتهر على الخصوص بأنها مهد الإسلام وبمكة والمدينة المقدستين اللتين يأتيهما في كل سنة ألوف الحجيج من أقصى نواحي العالم الإسلامي وتشتمل بلاد الحجاز على بقاع خصبة ولكن معظم بقاعها غير ذي زرع ونرى شريف مكة الأكبر الذي يقيم بالطائف هو الذي يقبض على ناصية الحكم فيها وإن كانت تابعة لسلطان الأستانة بالاسم ومكة من المدن الواقعة في وسط الصحراء ولا نشاهد مثلها في غير جزيرة العرب ولا تفي أرضها غير الخصبة باحتياج سكانها فيجلب هؤلاء السكان الحبوب التي يضطرون إليها من مدينة جدة التي هي مرفأ لمكة واقع على ساحل البحر الأحمر وجهل الأوروبيون مكة التي سماها أهلها بأم القرى زمنا طويلا ولا يستطيع أوروبي أن يدخلها من غير أن يعرض نفسه للقتل وما قدر عليه بعض السياح من زيارة لها كان بفضل تنكرهم وتضلعهم من اللغة العربية ولم يكن لدينا عنها فيما مضى غير رسوم ناقصة لا يركن إليها عند البحث الصحيح ونستطيع اليوم فقط أن نمتثلها تمثلا صحيحا بفضل الصور الفوتوغرافية التي التقطها أحد رجال الجيش المصري صادق بك والتي انتهت إلينا بأوروبا في سنة 1881 فاستعنا ببعضها في هذا الكتاب ولا تفضل مكة على المدن العربية الأخرى بغير نظامها الكبير ويندر الماء فيها ويجلب إليها أطيب الماء بقنوات من ينابيع عرفة التي تبعد منها بضع ساعات وتقول القصة إن زوجة الخليفة الأشهر هارون الرشيد المفضلة زبيدة هي التي أنشأت تلك القنوات وتصبح مكة في موسم الحج أغنى مراكز العالم الإسلامي التجارية وأكثرها تنوعا ويقوم في وسطها المسجد الحرام الذي ذاعت بفضله شهرة أم القرى وتقوم الكعبة الشهيرة التي يقول مؤرخو الشرق إن إبراهيم هو الذي أنشأها في المسجد الحرام وتنافس الخلفاء والسلاطين والفاتحون منذ زمن محمد في تزيين المسجد الحرام بسائق التقوى فلم يبق شيء من زخارفه الأولى والمسجد الحرام مربع الشكل ويجد المرء نفسه بعد أن يدخله من أحد الأبواب في باحة فسيحة تحيط بها أقواس قائمة على غابة من الأعمدة وتعلو هذه الأعمدة قباب صغيرة كثيرة وتقوم مآذن المسجد الحرام على مختلف أجزاء ذلك المربع واتخذ المسجد الحرام المكي مثالا في إنشاء كثير من مساجد سوريا على الخصوص ورأيت في دمشق مساجد كثيرة مبنية على طراز الحرم المكي وتختلف مساجد القاهرة عنها بشكل مآذنها ودقائق زخارفها بعض الاختلاف ويقع المعبد الصغير الكعبة في باحة الحرم المكي، والكعبة بناء مكعب ذو حجارة سمر، ويبلغ ارتفاعها أربعين قدمًا، وطولها ثمانية عشرة قدمًا، وعرضها أربعة عشرة قدمًا على حسب رواية بوركارد، وليس للكعبة سوى باب واحد يرتفع عن الأرض سبعة أقدام، ولا يوصل إليه إلا بسلم متنقل. ينصبونه في موسم الحج ويتألف داخل الكعبة من حجرة واسعة مبلطة بالرخام ومنارة بمصابيح مصنوعة من الإبريز ومزخرفة بالكتابات وداخل الكعبة غني بزخارفه في كل زمن ومن أقدم ما وصف به هو ما جاء في رحلة ناصر خسرو المفيدة التي قام بها في سوريا وفلسطين وجزيرة العرب إلى آخره من عام 1035 إلى عام 1042 للميلاد والتي نشرها حديثا مدير اللغات الشرقية العالم ميسيو شيفر قال ناصر خسرو يغطي جدر الكعبة رخام من شتى الألوان وتسمر بجدارها من الناحية الغربية ستة محاريب فضية طويلة بمقدار قامة الرجل مكفتة بالذهب واللجين المرقش باللون الأسود ويبلغ ارتفاع الجدر في البد أربعة سواعد من الأرض فإذا عدوت هذا الارتفاع وجدت ما فوقه حتى السقف مستورا بصفائح من الرخام المزين بالزخارف العربية وبالنقوش المذهب معظمها والحجر الأسود الأشهر مدمج في أحد جدر الكعبة الخارجية ولا يزيد قطر الحجر الأسود وهو الذي يقول العرب إن الملائكة أتوا به من الجنة ليكون موطئا لإبراهيم حين بنائه البيت الحرام على سبعة قراريط ولا نعلم شيئا كرمه الناس زمنا طويلا كالحجر الأسود الذي كان موضع احترام وتبجيل قبل ظهور محمد بقرون كثيرة وتكسى الكعبة في كل سنة كسوة سوداء تسترها كلها عدا موضع الحجر الأسود وبضع أقدام من أسفلها ويعصب أعلى الكعبة في أوائل مواسم الحج بنطاق موشى بآيات قرآنية مكتوبة بحروف من ذهب ويقوم في ساحة المسجد الحرام أيضا بناء مربع ساتر لينبوع تقول القصة إن ملكا فجره حين حجبت هاجر وجهها لكي لا ترى وهي هائمة على وجهها في البادية ولدها اسماعيل يموت عطشا ويجزم مؤرخو العرب أنه كان يسكن مكة مئة ألف نفس في غابر الأزمان ويرى بوركارد أنه لا يقطن بها سوى عشرين ألف نفس في الوقت الحاضر وتقع المدينة في الحجاز أيضا وهي أقدم عاصمة للدولة العربية وتلي مكة في الشرف عند المسلمين من الناحية الدينية فإلى المدينة هاجر محمد وفيها توفي بعد أن وطد دعاء مدينه وتحيط بالمدينة أرض جديبه كما تحيط بمكة ولا تنبت هذه الأرض ما يحتاج إليه أهلها من الحبوب فيجلب هؤلاء الأهلون ما يضطرون إليه منها من ميناء ينبع الواقع على ساحل البحر الأحمر وأصبحت المدينة ذات غنّ وثراء بفضل تقوى الحجاج وبرهم وتتألف بيوتها المبنية من الحجارة المنحوتة من طبقتين على الأقل وشوارعها مبلطة ويحيط بها سور مرتفع وليس في المدينة مبان قديمة خلا مسجدها المشهور الذي دفن فيه محمد بعد أن كان يعلم الناس فيه أحكام الشريعة وصارت المدينة بفضل قبر الرسول مكان حج وزيارة مهما مثل مكة تقريبا بلاد عصير تقع بلاد عصير الواسعة بين الحجاز واليمن وكان الأوروبيون يجهلونها حتى أوائل القرن التاسع عشر ونحن لا نعلم من أمرها سوى أنه يسكنها قوم مقاتلون وأنها ذات مدن مهمة كثيرة بلاد اليمن تتألف بلاد اليمن من القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب وهي أغنى جزيرة العرب وأخصبها وأكثرها سكانة وهي أهم جزء من البقاع التي كان يسميها القدماء بلاد العرب السعيدة ويتعاطى سكان اليمن الزراعة والتجارة معا وترجع علاقاتهم بالمصريين والفرس والهنود وغيرهم إلى أقدم القرون واليوم يدين أهل اليمن بالطاعة لمن يسمونه الإمام ويقيم الإمام بصنعاء التي يبلغ عدد سكانها ستين ألف ومن قول العالم الجغرافي العربي الإدريسي عن صنعاء أنها كانت مقر ملوك اليمن وعاصمة جزيرة العرب وأنه كان لملوكهم قصر متين شهير وأنها كانت تشتمل في زمانه على عدة قصور تحيط بها الحدائق الواسعة وعلى بيوت مصنوعة من الحجارة المنحوتة ومحتوية النوافذ زجاجية وأن فيها عشرين مسجدا تعلو أكثرها قباب مذهبة فتساعد على تزيين هذه العاصمة القديمة وأتيح لجروتندن أن يزور صنعاء فوصف موكب الإمام فيها يوم الجمعة بما يأتي يشق طريق المسجد خمسون عربيا مدججون بالسلاح. سائرون ستة ستة منشدون بعض الأناشيد فيأتي خلفهم أمراء البيت المالك راكبين عتاق الخيل حاملين رماحا طويلة تعلوها رايات خفاقة فيأتي الإمام خلف هؤلاء الأمراء ممططيا صهوة جواد أشهب ناهض من جياد الخيل التي تربى في صحراء الجوف بشمال صنعاء والتي تعدل خيول نجد سرعة ورشاقة وتزيد عليها علوة حاملا بيده اليمنى قناة ذات قارية من فضة ومقبض من ذهب منقوش متكئا بيده اليسرى على كتف خصي تاركا العنان لاثنين من عبيده متقيا وهج الشمس بمظلة وسيعة مهدبة ذات جلاجل من فضة فيأتي خلف الإمام سيف الخليفة مستظلا بمظلة أقل أهمية من تلك فيأتي خلف سيف الخليفة قائد الجيش وأقرباء الإمام وخواص ضباطه فمئة أعرابي مسلح ولا تزال صنعاء أهم مدن جزيرة العرب وقال ميسيو هالفي الذي زارها منذ زمن قريب يذكرنا فن عمارتها بالمباني الشهيرة التي شيدت على حسب فن العمارة الإسلامية وتشتهر مدن اليمن ولا سيما الروضة القريبة من صنعاء بحدائقها وبيوت لهوها ويستعان في الروضة بالكرمة في صنع العرش كما يستعان بها في ايطاليا وتقع بعد ثلاثين فرسخا من صنعاء خرائب مدينة مأرب او سبأ التي كانت عاصمة البلاد في غابر الزمان فغدت اليوم قرية وكانت تلك الخرائب تشتمل في زمن الادريسي الذي الف كتابه في القرن الثاني عشر من الميلاد على انقاض قصرين أقام أحدهما سليمان وقامت الآخر نساء داود وكانت الملكة التي زارت سليمان تملك سبأا كما روت كتب اليهود ومن بين مدن اليمن المشهورة نذكر المرفأين مخا وعدن الواقعين على البحر الأحمر وتنحصر أهمية مدينة عدن المتهدمة التي استولى عليها الإنجليز في موقعها وكانت عدن فيما مضى زهيرة كثيرة السكان ومما قاله العالم الجغرافي الإدريسي عنها منذ 600 سنة أنه يجلب إليها من السند والهند والصين ثمين الأدوات كنصال السيوف المرصعة والجلود المحببة والمسك وسروج الخيل والفلفل والبهار والنارجيل والأبازير والهال والقرفة وقشر العفص والإهليلج والأبنوس وقشر السلحفاء والكافور وجوز الطيب والقرنفل ومختلف المنسوجات النباتية الثمينة المخملية والعاج والقصدير ونخل الهند والقصب والند المر الصالح للتجارة والبن من أهم ما تنتجه بلاد اليمن في الوقت الحاضر فتصدره إلى أنحاء العالم قاطبة، ومع ما يزرع من البن الوافر في كثير من بقاع الأرض لم يبلغ من حيث الجودة في مكان. ما بلغه في بلاد اليمن ذات الجو الخاص وتعد مخا مستودع البن اليمني وليس لملوك اليمن في الوقت الحاضر ما كان لأسلافهم في القرون الخالية من الجلال والعظمة ولا يعد سلطانهم الآن حدود المدن الكبرى ولا يتناول نفوذهم مختلف القبائل المستقلة المنتشرة في نواحي البلاد بلاد حضر موت ومهرى وعمان والاحساء تمتد بلاد حضر موت ومهرى من شرق اليمن الى عمان وتقع على طول ساحل المحيط الهندي وتسكنها قبائل مستقلة وفيها بضع مدن تكاد تكون مجهولة وعاصمة حضر موت هي مدينة شبام الواقعة على مسيرة يوم من مدينة تريم المهمة التي يبلغ عدد مساجدها عدد ما في روما من الكنائس كما روى فريسنل وتقع بلاد عمان التي تأتي بعد مهرة على ساحل المحيط الهندي والخليج الفارسي وهي رملية تتخللها واحات كثيرة وأودية خصبة ومقر سلطانها مدينة مسقط التي لا قيمة لها اليوم وليست بلاد الأحساء الممتدة من عمان إلى مصب الفرات والواقعة على طول الخليج الفارسي معروفة جيدا ويظن أنها قليلة السكان ويعد القسم الذي بين مدينة القطيف والبصرة صحراء واسعة ويقع تجاه هذا القسم جزر البحرين التي هي أشهر مغاوس اللؤلؤ في العالم لقد أتينا ببحث موجز عن جزيرة العرب وعلينا أن ندرس الآن أمر سكانها وسنرى أن العالم لم يعرف قطرا طبع بجوه وأرضه طابعه على شعب كما طبعت جزيرة العرب بجوها وأرضها طابعها على من يسكنها من الأهلين ولا تنفع أنباء الفتوح وأخبار الملوك في الوقوف على تاريخ أحد الأمم والذي ينفع في ذلك هو البحث في مختلف العوامل التي أثرت في تطورها والتي يجيء عامل العرق الذي تنتسب إليه في مقدمتها فما سجايا هذا العرق الخلقية ومواهبه العقلية وماذا اعتور هذا العرق من التغير بفعل البيئة والوراثة والعلاقات بالأمم الأخرى هذا ما نرغب في معرفته وما نسعى إلى درسه في هذا الكتاب